بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إما براسي قرآن ما دابزان دو تخوار وآه لشويشي بفر و ريز دار جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير و بركتك ليلة القدر خير من الف شهر شوي قدري بالرز لهزار منغ ريز دار و خير دار ترا واتبا داشت عبادة خدا پرستي او شوا بسنوره. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لو شودا فرشتا كان كاد جبرايليشان لقل دايا دادا بزن لسا الرخصة مولتي پر وردقاريان بجورها فرمانو كار بتايبت بوسرداني خدا پرستان بوسرداني مزقوتا كان بوجوه قرتن لقرآنو سلام هي حتى مطلع الفجر أو الشواء أسديو أشتيو هيمنيو الرحمة مهربانية هتا بربيان بغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا الشوي قدر بخدا برستيو يادي خدا ببات السر بإيمان باور دامزراو بتمابوني باداشت الرحمة خداي قورا لها مو قولا هاني الرابر دوي خوش دبيت